ولما جاء موسى رميقاتها وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قال, قَالَ يَا مُوسَىٰ مَا خَطْبُكَ قَالَ خَفِيضٌ رَّأْسُكَ وَأَن تُرِيَنِي مِنْ رَبِّكَ رَأْيًّا قَالَ سَتَرَاهُ ۖ وَتَسْمَعُ الْقَوْلَ وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وقم من الشاكرين وكتبنا له في لرواح من كل شيء موعظة وتفقيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آخر لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأن هم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء لآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَكَانُوا بَعْرِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَا من الخاترين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بي سما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره لَيْهِ قَالَ بِنَا امَّا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْهَدْ بِيَ الْإِثْمَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أرحم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غرض من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ربك مِنْ بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضر أخذ للواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا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 وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين